قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذباً عدنا فيه التي كم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا وسيع رب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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين.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 الما في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأس وضرّا إلى علهم يضرعون ثم بدّل ما كان سيئا الحسنة حتى عفوا وقالوا قد ما السبأ نضرأ وسرأ فأخذناهم بغتثوا ولو أن أهل القرى منو التقوى ففتحنا عليهم بركات من السماء ولرو ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون